الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في جملة ما خاطب به بني إسرائيل في هذه السورة الكريمة سورة البقرة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون الله تبارك وتعالى ينكر على بني إسرائيل ان كانت حالهم أنهم يأمرون الناس بالبر بعمل الخير وينسون أنفسهم فلا يكون الواحد منهم ممتثلا ولا يأمر نفسه بذلك مع أنهم يقرؤون كتابهم وما فيه من الأمر بالاستجابة والانقياد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 فهذا يدل على ثبوت هذه الصفة السلبية فيهم لا يتناهون لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر أعظم أم صغر لبئس ما كانوا يفعلون هذا في عموم بني إسرائيل وأما العلماء والربانيون فإن ترك ذلك من قبلهم يكون أشد وأعظم كما قال الله تبارك وتعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الصحت لبئس ما كانوا يصنعون ففي عموم بني إسرائيل قال لبئس ما كانوا يفعلون ولما ذكر الربانيين قال لبئس ما كانوا يصنعون والصنع أخص من مطلق الفعل فهو فعل وزياده يعني بإتقان وحذق وبتعمل وتكلف فكان ذلك الترك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل الربانيين أعظم وأشد من ترك غيرهم له فهؤلاء بهذه الصفح ومن كان هذا شأنه فإن ذلك يدل على قلة عقله ولهذا قال أفلا تعقلون أفلا تعقلون فمن أمر غيره بالخير والمعروف ولم يفعله أو نهاه عن الشر ولم يتركه في نفسه هو فإن ذلك يدل على جهله وضعف عقله لكن إذا كان الإنسان غير ممتثل في خاصة نفسه يعني عنده تقصير فهل يعني ذلك أنه لا يأمر غيره بمعروف ولا يفعله أو أنه لا ينهى غيره عن منكر هو واقع فيه الجواب ليس الأمر كذلك بان الأول هو فعل المعروف فعل ما أوجب الله عز وجل على العبد والثاني أمر غيره بفعله وكذلك هناك واجب وهو أن الإنسان عليه أن يترك المنكر والمعصية في نفسه وهناك واجب آخر أن ينهى غيره عنه فالجهة منفكه فإذا كان الإنسان مقصرا في نفسه لم يفعل هذا المعروف فينظر في هذا المعروف هل هو واجب أو غير واجب فإن كان من الواجبات فهل يكون ذلك مسوغا له؟ أليكون مسوغا له أن يترك أمر غيره بهذا المعروف أليكون مسوغا له أن لا يأمر غيره بهذا المعروف الجواب لا لأنه إن لم يأمر غيره به فإنه يكون قد ترك واجبين الأول الامتثال بفعل هذا المعروف في نفسه الأمر الثاني الامتثال الآخر بنهي غيره عن تركه فجمع إساءتين هو في نفسه غير ممتثل وكذلك أيضا هو لا ينهى غيره أو لا يأمر غيره بهذا المعروف وقل مثل ذلك في المنكر إذا كان الإنسان يتعاطى شيئا من المحرمات والمنكرات فهذا لا يجوز ثم رأى غيره يفعل هذا الشيء هل كون الإنسان يفعل هذا المنكر يسوّغ له أن لا ينهى غيره عنه الجواب لا فيكون قد ارتكب مخالفتين الأول أنه فعل هذا المنكر بنفسه الثاني أنه لم ينهى الآخرين عنه حين فعلوه فيكون جرمه أشد إذا ما الذي أنكره الله عز وجل على بني إسرائيل هنا هذا التوبيخ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب هذا التوبيخ إنما هو بسبب أنهم أمروا بالمعروف وتركوا الامتثال فليس الإنكار أنهم يأمرون بالمعروف هذا مطلوب ولكن ما صاحب ذلك من ترك الامتثال فقبح فعلهم بذلك ولو أردنا أن نصور المراتب بهذا الاعتبار مراتب الناس نقول أعلى المراتب هو الذي يفعل المعروف ويأمر غيره به ويترك المنكر وينهى غيره عنه هذه المرتبة العليا التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن المرتبه التي بعدها هي أن يكون الإنسان يعمل المعروف لكنه لا يأمر غيره به فيكون مقصرا بهذا المرتبة الثالثة أن يكون هذا الإنسان ينهى غيره عن يأمر غيره بالمعروف ولكنه هو غير ممتثل لا يفعل المعروف فهذه الحالة هي التي أنكرها الله على بني إسرائيل فهذا والذي قبله كل واحد منهما فعل أحد الواجبين وأما المرتبة الأولى فذاك الكامل الذي فعل الواجبين امتثل وأمر الثاني امتثل ولم يعمر الثالث أمر ولم يمتثل في نفسه المرتبة الرابعة وهي ذاك الذي لم يمتثل في نفسه ولم يأمر غيره هذه الرابعة الخامسة هو الذي لم يمتثل في نفسه وينها عن المعروف أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى فهو ليس على الهدى ولم يأمر بالتقوى فهذا أحط المراتب ينهى الآخرين عن الخير والمعروف ويثبطهم عنه كما كان المنافقون يفعلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلما إلينا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة فهذا شر الناس والمقصود أيها الأحبة أن الإنسان حينما يجب عليه ما يجب مما فرض الله عليه ثم يقصر في ذلك فليس ذلك يعني أنه أن هذا التقصير يحمله على تقصير آخر وهو ترك أمر الناس بهذا المعروف فيكون قد ترك واجبين ويتكون إساءته أعظم فاساءه واحدة أسهل من إساءتهم أما إن كان ذلك من قبيل المندوب من قبيل المستحب فهو لا يمتثل لم يمتثل لكن يأمر الآخرين به فهذه حال أكثر الدعاه إلى الله والامرين بالمعروف والناهين عن المنكر وهذا الذي قال فيه السلف رحمهم الله بأنه لو لم يأمر إلا من كان ممتثلا لم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى احد عن منكر لكن يحاول الإنسان أن يكمل نفسه وأن يتقل لها استطاع، لكنه لن يحيط بالنوافل والعبادات المختلفة من التطوعات بأنواعها إذا كان لا يأمر إلا بما يفعل فقط فمعنى ذلك أنه ستضيق الدائرة وكيف يعرف الناس شرائع الإسلام وأبواب البر فهذا يفتح له في هذا الباب وهذا يفتح له في هذا وهذا يفتح له في هذا, له في هذا ويكون من دل على هدى فله مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء هكذا في الأمور غير الواجبة ولا يكون بذلك آثما ولا مسيئا قد يحث الناس مثلا على فضائل الأعمال من ألوان التطوعات في الصيام والذكر وما إلى ذلك من أنواع البر لكنه قد لا يتيسر له أن يفعل كل ما يأمر به ففي هذه الحال لا يكون مؤاخذا وبهذا يحصل الدعوة إلى الله والتعليم الناس الخير أما الأول فظهر وجهه ولهذا قيل إذا لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم كل الناس صاحب تقصير وذنوب وعيوب ولكن يحاول المرء أن يسدد ويقارب وإذا وجه الكلام إلى الآخرين أن يكون واعظا لنفسه بهذا الكلام قبل الناس أما أن يتكلم في أشياء وكأنه قد كمل نفسه بلغة الخطاب لهم أنتم كذا أنتم كذا أنتم كذا لتقيلح على الأسماء إذا تركتم كذا إذا قصرتم في كذا إذا وقعتم حينما تفعل هذه المعصية يكون عليك من الوزر كذا وكذا حينما تهمل كذا حينما لا لا قل حينما نهمل حينما نقصر، حينما نضيع، حينما نذنب، نذنب، فأنت معه قد ذكرت في بعض المناسبات سبيل طرفة، لكن الرجل الذي يتحدث يعظ الناس بعد الصلاة وقف يعظ الناس ويقول لهم الموضوع جد المسألة فيها جنة ونار لا يأتيني أحد غدا يقول لي كيري ميري. يعني هذه الآن إذا حللت هذه الجملة ماذا تعني؟ تعني أنه مستشعر أنه قد احقق النجاة لكن هو يتحدث عن هؤلاء الهلكه يقول لا ياتيني احد غدا يعني يوم القيامه ويقول لي كيري ميري المساله جد جن ونار من الان اعملوا واستعدوا لا ياتيني احد غدا يقول لي يعني يعتذر او يقول ما انتبهت او ما دريت طيب وانت خلص نفسك لكن احيانا يكون عند الانسان اذا غفل عن نفسه مثل هذا الشعور وقد لا يتفطن لذلك ثم أيضا هذه القضية تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. إنما يتحقق الاقتداء والقبول والتأثير في من كان منتثلا فإذا رأى الناس قولا جميلا ولكن الحال لا تسعف من هذا القائل فإنهم لا يقبلون كلامه ولا ينتفعون به لأنهم ينظرون إليه وأخطاؤه وعيوبه كما ذكرت في ليلة مضت كما قال بعضهم كفوفة الظفر تخفى من حقارتها ومثلها في سواد العين مشهور وخطأ الجاهل المغمور مغمور وخطأ للشرف المشهور مشهور فهذا ينظرون الناس إليه بنظر بمكبر فتتضخم أخطاؤه وعيوبه ونحو ذلك فإذا لم يروا قدوة وحالا صالحة للاقتداء والامتثال فإنهم لا ينتفعون بهذا الذي يقوله لهم ويخاطبهم به وهذا أمر مشاهد. فهنا تامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. هنا يرشد إلى مطابقة الحال مع المقال وهذا هو الذي يكون فيه التأثير إن وجد معه الصدق والإخلاص. فلا بد من تطابق بين السلوك والقول القول والعمل وهذا يحتاج إلى شيء من المجاهدة والصبر وكثرة المحاسبه للنفس أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم فهذه حالة تدعو إلى التعجب أي يتعجب منها ولهذا جاءت هذه الهمزة التي يعجب الله فيها من حالهم ويضبخهم على هذا الصنيع القبيح، ثم انظروا التعبير جاء بالمضارع أتأمرون الناس بالبر فالفعل المضارع يدل على الدوام والتجدد حينا بعد حين فهذا يدل على أن هذه الصفة تتكرر هذه الخله هذا الفعل هذا السلوك يتكرر منهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أتأمرون الناس؟ أتأمرون؟ تأمرون؟ هذا فعل مضارع تأمرون فهذا ديدنهم وهذه حالهم فهذا خطاب للذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم أتأمرون الناس بالبر وإلا وجد في بني إسرائيل من يأمر بالمعروف ليسوا سواءا من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وكذلك في أولئك الذين اعتدوا في السبت أخبر الله عز وجل عن خبرهم وعن أولئك الذين نهوهم وعن أولئك الذين وجه الخطاب للناهين فدل على وجود فئة كانت أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم نحن نفعل ذلك إعذارا إلى الله تبارك وتعالى ولعلهم يتقوا لعله ينفع فوجد فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن في هذه الأمة هذه الشعيرة أعظم وأكبر وأكد والقائمون بها أعظم من القائمين فيها من بني إسرائيل ولذلك انظر في الخطابين ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ذكر الإمام بالله واليوم الآخر ثم قال ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن لما ذكر هذه الأمة ماذا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فذكر الإيمان بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأخذ منه بعض أهل العلم أن المغايرة في الخطابين بتقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في اول صفات المؤمنين من هذه الأمة وذكره قبل الإيمان بخلاف بني إسرائيل أنه في هذه الأمة أبرز وأكد وأعظم ما تميز به وإلا فهم يشتركون في الإيمان. لكن لما تميزت هذه الأمة أنها قائمة بأمر الله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كانت خير أمة، ولذلك قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وسطا عدولا خيارا. فهؤلاء من كونهم بهذه المثابة العدول الخيار. فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإذا جاءك من يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر اقبل ذلك لصدر الرحب ولا تعتقد أن هذا تدخل في خصوصياتك لا هذا من القيام بالعدل وبالقسط والامتثال لأمر الله وتحقيق الصفة الكبرى التي اتصفت بها هذه الأمة وتميزت على سائر الأمم وبهذا يكون لهم هذا الوصف من الخيرية خير أمة أخرجت الناس بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تؤمنون فإذا كانوا لا يأمرون بالمعروف كل واحد في شأنه وفي حاله يعتقدون أن ذلك من قبيل التدخل في الخصوصيات فإن هذا يكون سلبا لهذه الخيرية ولا بد وهكذا أيضا تامل قوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم قل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة وتنسون أنفسكم لاحظ هنا النسيان تنسون أنفسكم يعني بترك الامتثال فعبر عن الترك بالنسيان هذا مبالغة في الترك لأنه النسيان يأتي بمعنى الترك تقول فلان نسي أصحابه فلان نسينا فلان صار له شأن ومال فنسي رفقاءه بمعنى تركهم والنسيان الآخر وهو ذهاب المعلوم من الذهن هذا هو النسيان المعروف تقول مثلا نسيت المسألة يعني لم يعد يتذكر ذلك فهذا يقال له نسيان ولكن النسيان المقصود هنا هو الترك تنسون أنفسكم يعني تتركون الامتثال بما تأمرون به فهذا كذلك في هذا العتاب قال لهم التوبيخ قال لهم وأنتم تتلون الكتاب هذه جملة حالية صدر الكلام بهذا الضمير وأنتم فهذا فيه زيادة في التقريع والتوبيخ وتسجيل التبكيت على هؤلاء عندما تبكت إنسانا تقول وأنتم تفعلون كذا وأنت تفعلوا كذا وأنت حصل من كذا فانت تبكته وتقرعه وتوبخه بذلك وأنتم تتلون الكتاب ثم هذا يدل أيضا على أن من يتلو الكتاب ينبغي أن يكون على حال مرضية في نفسه من الامتثال والاستجابة لأمر الله عز وجل ومع غيره في دعوته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ولهذا قال الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون تدرسون ماذا؟ تدرسون الكتاب وتعاليم الكتاب وتعلمون الكتاب فكيف تدرسون وتعلمون؟ ولستم بهذه الصفه ولكن كونوا ربانيين ولاحظ بما كنتم تعلمون الكتاب فالباء هذه تدل على التعليل وتدل على السببية بما كنتم تعلمون فحري بمن يعلم الكتاب ومن يدرس الكتاب طلاب العلم الشرعي أن يكون الواحد منهم أكثر الناس تميزاً وامتثالاً ومبادرة لأمر الله واستجابة لطاعته لا يكون العوام يسبقونه إلى الطاعات وهو من الذين يتأخرون عنها فهذا فيه عظه وعبرة وأنتم تتلون الكتاب وهذه الأمة تتلو الكتاب فأين أثر الكتاب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا الخطاب لبني إسرائيل يتلون كتابهم فهذه الأمة أشرف من بني إسرائيل وهذا الكتاب الذي أنزل أشرف من الكتاب الذي أنزل على بني إسرائيل وهو أعظم تأثيرا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فأين أثر هذا الكتاب على من يتلوه من هذه الأمة فهذه القضية لا تختص بالعلماء وطلاب العلم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أين عقولكم أين يذهب بها فإن ترك الامتثال وفي الوقت الذي يأمر الإنسان الآخرين بالمعروف الذي لم يفعله فإن ذلك يدل على عدم عقله طيب لو كان لا يأمر بالمعروف ولا يمتثل هذا عقله أسوأ حالا من الأول طيب لو كان لا يفعل المعروف وينهى عنه فهذا بالحضير أسوأ حالا وكلما كان العبد أكثر اعراضا عن أمر الله وعلى الامتثال لما دعاه إليه القرآن ما دعاه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يكون نقصا في عقله ولذلك انظروا في الآيات الكثيرة لعلكم تعقلون لقوم يعقلون ولما ذكر الله خبر أيوب صلى الله عليه وسلم ذكر قصته في موضع قال بعدما ذكر السياق كاملا قال وذكر بيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين في الموضع الآخر لأولي الألباب أخذ منها بعض أهل العلم ما يسمى بدلالة الإشارة عند الأصوليين إذا هنا قال نفس السياق ذكرى للعابدين وهنا ذكرى لأولي الألباب أصحاب العقول الراجحات فدل على أن أعقل الناس أعبدهم لله تبارك وتعالى لماذا لأنه ينظر نظر بعيد في آخرة ما تغره الدنيا والشهوات والمطامع القريب لانه يعرف أنه إذا أخذ هذا اللي ما يحل فإيه جمرة يتركها الآخرون يمكن ينظرون لان هذا مغفل. كيف يترك هذه الفرص لكن هو الذي ينظر بنظر صحيح وهؤلاء ينظرون بنظر قريب لا يجاوز أنافهم فهذه لقلة عقولهم الإنسان اللي يتهافت على المعصية هذا لقلة عقل لماذا؟ لأنه يحمل على ظهره الإنسان الذي يفري لسانه بأعراض الناس هذا لقلة عقله لماذا؟ لأنه سيدفع الثمن حسنات تذهب إليهم كل غيبة بشيك كل غيبة بحسنات لو قلها ادفع الآن كل غيبة بشيك ادفع ثلاثة تلاف ريال في هذه الغيبة لفلان في هذا المجلس كم اغتبت من إنسان هذا عطى ثلاثة تلاف وهذا ثلاثة تلاف لتاب توبة النصوحة من الغيبة لذلك ثلا� لكن إذا قيل الحسنات ستوزع هنا وهناك كل غيبك أكثر أو أقل من الغيبه وكل ذلك محسوب عليك فهذا اللي يتكلم ولا يبالي هذا لقله عقله وهكذا أيها الأحبة فإن ضعف التدين وضعف الاستقامة وضعف الاستجابة وضعف التقوى في نفوسنا هذا لقله عقلنا ولقلة بصرنا ولقله علمنا ولذلك فإن الله تبارك وتعالى عد ذلك الذي يفعل المعاصي جاهلا من عمل منكم سوءا بجهالة ليس معناه أن ما يعرف أن هذا حرام لأن الذي لا يعرف هذا غير مؤاخذ لكن الله ذكر بعده التوبة فالذي يتوب هو الذي يعلم بالحكم فكل من عصى الله فهو جاهل ولو قيل لأحد من الناس يا جاهل لغضب ولم يقف لغضبته شيء لكن الواقع أنه جهل لو عرف الله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته وعظمه لما اجترأ على معصيته لكن لجهله يقع في ذلك مثل الصغير اللي يأخذ ما يضره فلربما وقع على النار أو أخذ السكين جرح يده أو نحو ذلك ووضع في فيه شيئا لربما يضره أو والله أعلم أصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه